ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إل هذا إلا سحوم مبين ولئن أخبرنا عنه العذاب إلا أمم عدودة لا يقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهجئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُؤْحَى إِلَيْكَ وَقَائِلٌ فِي صَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِذًا لَّمَّا أَطَاعَ سَنُجِي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ